بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طبعا أنا وعدتكم في بداية الحلقات أنني أتدرج يعني أبدأ من البقرة العمران وهكذا لسهولة أن يتابع مع المشاهد وأنا طالبت المشاهد الكريم أن يكون معه المصحف ويحاول يقرأ وأنا أحاول أن أعيد الآية قراءتها أكثر من مرة لأن بعض أكثر التدبر هو في يعني أو أو بعض التدبر هو في في إعادة قراءة في تأمل الآية في إعادة قراءتها مرة أخرى مرة ثانية ثالثة رابعة التأمل في اللفظة ثم التأمل في ما قبلها ما بعدها إعادة قراءتها إن أمكن إن إن لفظ كالذين آمنوا مثلا اكتب في أي مكتبة يعني إلكترونية الذين آمنوا وانظر كلمة الذين آمنوا ستجد صفات مختلفة مرة في القمة مرة في القاع مرة كذا مرة. يعني اذا لابد أن تفهم الذين آمنوا بالمفهوم القرآني وليس بالمفهوم المذهبي او الوراثي الذي ورثته نفس الشيء الذين كفروا نفس الشيء الذين نافقوا فلذلك أنا قلت هذا أنه لابد أن يتجبر معي لكن سأنقلكم الآن استثنائيا أيضا أحيانا قد نستثني القاعدة الأصل أني أبدأ من البقرة إلى الناس سورة البقرة لأنها نزلت في أول ما أتى النبي المدينة النبوية المدينة المنورة نزلت تباعا وعرفنا أنه, أنه قبل أن يسلم المنافقون بعد بدر كان هناك منافقون وهناك مخادعون لله رسوله وهناك من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و... هذا قبل أن يسلم الذين... الذين وضعنا عليهم كل أمراض المجتمع المسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمراض وهناك إيجابيات في, في أرقم ما يمكن أن تكون الإيجابيات من جهادا وصبر وصدقا وهجر فيه لكن النص يفرق ونحن نج... لا نفرق إذا استثنائيا سأنتقل من البقرة لأنها أول صورة نزلت سأنتقل إلى التي بعدها وهي الأنفال أتت بدر صورة الأنفال هذه عن بدر الأفضل نبدأ بها يعني ناخذها ونعرف بها معركة بدر طبعا معركة بدر الكبرى وقعت في 17 رمضان من, عام من العام الثاني للهجري قبل ذلك كان هناك صرايا وبعوث سارية حمزة بن عمرو الطلب سارية عبيد بن الحارث سارية عبد الله الله بن جع عبد الله بن جعش سارية فلان فلان وهكذا الغزوة التي صار فيها قتال أول غزوة يعني صار فيها يعني معركة بمعنى معركة هي غزوة بدر ولها شهرة أكثر من جميع الغزوات لأنها طبعا لا بأس نعطي مقدمة عنها بسيطة لأنها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المهاجرين والأنصار كانوا غامضين يعني عند العرب وغير معروفين مدى قوتهم مدى أصرارهم مدى كذا والعرب أبد المعركة هي التي يتذاكرون بها حتى نحن في تاريخنا الإسلامي يعني ننسى كل شيء ونتذكر فتحنا كذا وفتحنا كذا فعليه حال أراد الله عز وجل من من غزوة بدر هذه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا كما سيأتي أن يقطع دابر الكافرين أن, أن أن يعزبها الإسلام وأن تصبح هي رسالة حجة إلى العرب بأن هذا الرجل يعني يجب أن ينتبه له وأن يسأل ماذا معه وأن يهاجر إليه وأن أن تجمع أخباره وهكذا غزوة بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام لالتقاء قافلة ابي سفيان التي يعني فاتته ووصلت إلى مكة وخرج كفار قريش لانجاد القافلة والقتال يعني عندما نجت القافلة وبعض عقلاء قريش أراد الرجوع أصر بعض شياطين قريش لا والله إلا أن نصل بدرا ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان و يسمع العرب بنا وما أشبه ذلك وكان على رأسهم الحكم بن ابو عمرو بن هشام أبو جهل المخزومي أتت معركة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني دعا أصحابه إلى الخروج لبدر فصورة الأنفال نزلت بعيدة بدر يعني أيام بعيد بدر بقليل ربما بأيام ربما نهاية المعركة ربما ليست كلها ربما بعض الآيات متأخرة عن هذا التاريخ الذي سنقرأ الآن طبعا والتصور العام عن بدر عندنا التصور الشعبي أيضا غير التصور غير الحقيقة التي نقلها القرآن الكريم القرآن الكريم ينقل لنا عن بدر وأهل بدر أشياء مخيفة أمور مخيفة و يعني تبين لنا أن النبي عندما تدبرت وأنا سورة الأنفال وأنا عندي اهتمام بالتاريخ لم أجد, لم أجد معركة بدر في سورة الأنفال تختلف جدريا عن المعركة التي تصورتها من روايات البلادري وابن إسحاق والواقدي وابن هشام وابن كثير وفلان وفلان وفلان طبعا السير والمغازي كما قلنا ليس تدوينهم كتدوين الله عز وجل يعني يبقى عروبنا الزبير مسكين الزهري فلان مثلنا فيهم التصورات والأخطاء والوراثة لا نظن أنهم يصلون إلى المعلومات الكثيفة والمعقدة صحة صح التعبير التي في القرآن يعني معقدة عندنا ولا هي لمن تدبر القرآن وتعلم هي سهلة معلومات نسيج من المعلومات الإيمانية العسكرية المعرفية الشخصية المالية الشيطان معلومات حتى عن الشيطان كل هذه تجدها في صورة الأنفال نبدأ حتى لا نطيل على المشاهد نذكر نماذج أيضا يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل, قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين طبعا هذا سببها اختصامها البدر على على الغنائم ولكنني احاول ان اتجنب الروايات ما أمكن حتى نبقى لأن القرآن بنفسه مبين وهو يعطيك هدايه ما يحتاج بل ربما انا احذر من العودة لكتب التفسير الا في الناعره إلا في حاله الضروره القصوى لان <تصفيق> عفوا لأن كتب التفسير تعتمد على الروايات على نفس ما ذكرنا من كتب المغازي والسيار هذه كتب المغازي والسيار وكتب الحديث هم مجتهد ولكن فاتهم ما فاتنا. لم يحدد الأفضل الكفر يعني لم يعرف المزيج هذا هذا التعليم القرآني ولذلك الله أمر بتدبر القرآن لا يأمر بتدبره عبثا. فهذا إذا السبب نزول يعني أول الصورة أنه مختلف اختصموا كانوا مقسمين ثلاثة اقسام قسم هاجم قسم هاجم المشركين وقتلوا وقسم آخر جمع الغنائم هذا كتب المغازي وسير مجمع على هذا تقريبا وقسم آخر لبث حول العريش حول عريش النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هناك نصوص أخرى تذكر أن النبي قد قاتل لكن الـ الـ أنا أذكر انا المشهور فتنازعوا فلما انهزم المشركون أصحاب الذين جمعوا الغنائم وهم شيوخ المهاجرين من كبار المهاجرين والأنصار يعني ليسوا من الشبان يعني شيوخ بمعنى كبار في السن استحوذوا على الغنائم فقال الشبان يعني لولا نحن لولا أننا يعني هجم يعني قتلناهم ما حزتم هذه الأموال والذين حول النبي عليه الصلاة والسلام يحمون النبي في العريش قالوا نفس الشيء يعني لولا لا نحن نحن لنا حق فتنازعوا فالله عز وجل رفعها جميعا إلى النبي أن يقسمها يعني أن يقسمها بنفسه فقسمها بأن أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما واحدا لأن صاحب الفرس يحتاج إلى أن يعرف فرسه يعني عنايه كبيرة بالفرس والفرس أسرع في النجدة وما شبه ذلك ف. أنزل هذا يسألونك عن الأنفال والنفل هو ما أتى يعني طبعا هناك فرق بين النفل والغنيمة والخمس والفيء قد لا ليس من المناسب أن نستعرضها الآن لأنها ايضا تحتاج إلى وقت لكن هذه المعلومات فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أول ما يلفت نظرك أن أهل بدر تخاصموا من أجل مات هذا التصور الشعبي أو الذهني عندنا عن أهل بدر هل يتناسب مع هذه الصورة أو لا يتناسب نواصل ربما نقول لتناسب نواصل إنما المؤمنون هو يقول إن كنتم مؤمنين ثم يحدد لهم معنى المؤمنين ليس يعني إنما المؤمنون هنا يجب أن تعرفوا بأن المستوى العالي من الإيمان كما قلنا في آيات أخرى أن الإيمان قد يقول الله الذين آمنوا وهو يقصد معنى نازلا من الإيمان لا يساوي إلا الانضمام الانضمام تحت لواء النبي أو الدخول في دولة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا المعنى العالي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا التعريف الإيماني يا ليت هذا يعني نف نعرف التعريف الإيماني التعريف الله الإيمان للمؤمن ما هو وسنواصل بعد الفاصل إن شاء الله. <تصفيق> موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.tad.com بسم الله طبعا ذكرنا قبل الفاصل تعريف المؤمنين عند الله عز وجل إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم هذه هذه تكفي وجلت قلوبهم من منا اذا ذكر الله وجل قلبه قليل هناك نعم هناك من اذا ذكر الله طبعا هناك اسرار في هذه الايه لماذا قال ذكر الله تذيت عليهم ولم يحتاج الى شرح لكن انا سواصل فيما يخص بدر ثم يقول الله عز وجل كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهوا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أعيد السؤال أيضاً تصوراتنا عن أهل بدر هل, هل نسمع مثل هذا؟ يعني هل هذه يذكرها كتب المغازي والسير؟ كتب المغازي والسير تذكر عن أهل بدر الاستعداد للتضحية ولو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك وكذا صحيح في بعضها البدر على استعداد مثل هذا وصحيح ذكرها المقداد وذكرها فلان من الأنصار نعم لكن هناك فريق آخر لا نتصور بأن جميعها البدر على هذا المستوى لأن الله أيضا من حق الله أن نذكر روايتها أيضا ليس معقول أن نذكر رواية ابن إسحاق والواقدي وعروه بن الزبير وشرح بن سعلي ونترك رواية الله الله له رواية أيضا أخرى أنه يستثني أناسا من أهل بدر لم يكونوا بهذا المستوى من التضحية والاستعداد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين ليس المسألة يجادلون النبي هكذا لا بعدما تبين يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يساقون يلموت وهم ينظرون هذا دليل على شيء من الضعف والخوف وما أشبه ذلك أو وربما لأن كلمة المؤمنين هنا كما قلنا هذا مستوى أدنى في الإيمان ليس المستوى المؤمنين قبل ذلك الذين ذكرهم هنا لابد معرفة أؤكد وأؤكد وأؤكد بأن بلاءنا من عدم معرفة اللفظة القرآنية نعرف اللفظة القرآنية تعريفا واحدا وكأن معناها واحد من أول القرآن إلى آخره بينما الله عز وجل أراد أن يعلمنا بأن اللفظة قد تعني معاني ليست متناقضة ولكن مترAKمة أو مستويات معينة تعرف من السياق وتعرف من الـ من الـ ما قبلها بعد السياق نفسه ومن داخل الآية من داخل الآية نفسها. إذن هذا التصور الثاني أنه هناك أناس من المؤمنين يعني من المنضمين الجماعة الإسلامية للدولة النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المؤمنين يجادلون النبي في الحق بعدما تبين نكمل نكمل حتى نعطي التصور نتصور القرآن عن المعارك عن الأحداث عن الأصحاب عن الأطياف النقل القرآن ما قل التصور النقل القرآن الحق يختلف عن التصور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 لأنهم كانوا جميعها البدر مستقتلين على لقاء الكفار أنهم مصممين هذا صحيح في بعضهم لأن الله عز وجل يقول وتودون أنتم تحبون يعني أن غير ذات الشوكة تكون لكم تحبون أن تكون القافلة لكم ولا تحبون المعركة وذكر قبل أنهم كأنما يساقون الى الموت وينظرون هذا كله في البعض الأخاص الأول في البعض أما الثاني فيها تعميم وتودون لم يقل ويود بعضكم أن غيره لا تشف فيها تعميم يدل على أغلبية ما يدل على أغلبية ما وإلا طبعا لو كنا على الفهم الشائع الخصومي لقلنا كل الصحابة يودون لا لأننا نعرف أننا في أهل بدر صادقين من آيات أخرى من آيات أخرى ولأنه استثنى هنا فلذلك أنا لا أنصح بالمخاصمة بالقرآن بمعنى أنه يأتي واحد ويجد الذين آمنوا أو يجد المهاجر والأنصار وعلى طول يعني يقول قال خلاص لا أيضا الهجرة لها ضوابط والنصر لها ضوابط والإنسان قد يضعف الإنسان قد يسي السيرة قد يشك قد يؤمن ثم يكفر قد ي... هذه الاحتمالات كلها موجودة في القرآن وهي ترفع من عقل المسلم بالمناسبة بالمناسبة الذي كلس عقول المسلمين هي هذه النظرات, النظرات الجامدة الصامتة القرآن الكريم يعطيك حتى آيات مشتبه يعني ظاهرها الاشتباه بل ربما ظاهرها عندك التناقض آيات في الجبر وآيات في الاختيار هكذا بالمصطلح العقائدي قد, قد توحي لك هذا فأنت بين أمرين اما أن تشغل عقلك وتستطيع فك هذه هذا هذا الظاهر الذي ظهر لك من تناقض وإما أن تكفر تقول القرآن متناقض وقال أسلاما به الله لا يحب أوساط الحلول هذه أنك تبقى هكذا تقول القرآن الله فيه, فيه أخطأ لا أنا أبقى أمن وأبقى لا حبيبي هذه ما تأتي عند الله الله غني عن العالمين ما يحب منك أن تجامله إن كنت مؤمنا فإن كنت شاكا في أمر فابحثه حتى تجد حلاً والله سيعينك الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا فأنت حاول أن, أن تجاهد فيه تجاهد في معرفته فل فلذلك الذي فتح لهذا الموضوع هو قوله عز وجل وتودون يعني المسلمين الذين مع النبي بل الصحابة الذين آمنوا المهاجر والأنصار سمهم ما شئت وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم إذن هذا التصور غير التصور الذي حفظناه ويريد الله, ويريد الله طبعا نعم أن يحق الحق بكلماته هذا أيضا يجب أن تقف عنده لماذا قال يحق, يحق الحق ويريد الله أن يحق الحق بكلماته طيب كلماته قد أحق بها الحق من, من عهد المكي لماذا هنا يريد الحق بكلماته ما معنى الكلمات هنا أيضا عندنا تصور خاطئ بأن الكلمات هي فقط كلمات القرآن بينما في القرآن الكريم قد بين لنا أن عيسى بن مريم كلمة منه كلمة الله فالكلمة قد تكون يعني آيات مطلوة وقد تكون أشخاصا فكأن المعنى هنا ويريد الله أن يحق, أن يحق الحق بكلماته أي بأصحابه بعباده المؤمنين المتفانين الذين لهم مستوى عالي من الإيمان ونصف بالله ورسوله ونصرته لا يطلق الله كلمه كلمة الله إلا على من مستواه عالي مثل عيسى بن مريم عليه السلام ذكرنا هذا ويقطع دابر الكافرين ما معنى يقطع دابر الكافرين الدابر يعني طبعا هذا تفسيرها يطول وفائدتها قد لا تكون يعني بأهمية آيات أخرى س سننطلق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 ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين آسف إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير هذا عجيب هذا التحذير هنا عجيب الفرار من الزحف موعود يوم بدر طبعا بعضهم يعمم هذا على بقية غزوات النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فر حتى في بدر في أحد وفي حنين وفي خيبر فقد انطبقت عليه هذه الآية أنه باء بغضب من الله وماواه جهنم وقد فر الصحابة في بدر في, في أحد وفي خيبر وفي حنين لكن هذا الفهم غير صحيح يعني ظاهر الآية أن هذه خاصة ببدر يقول ومن يولهم يوم إذن دبره إلا متح طبعاً إلا متحرف إلى أو متح أو متحيز إلى فئة من يولهم من يولي الكفار دبره يوم بدر يوم إذن يوم إذن طبعا ال الذي يعمم هذه الآية بأنها في جميع الغزوات يحتاج بما بما سبق يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم أدبار ومن يولهم يومئذ يعني في أي زحف وهذه أظن حجة قوية لكن الذي يرجح الحجة الأخرى هو أن الله قد أخبر بالعفو عن الهاربين يوم أحد ولقد عفى الله عنهم وهكذا وقال يتوب الله على من يشاء في حنين فهذا قد يرجح أن معركة بدر لأنها الأولى ولأنها يعني بها ستصل سمعة الإسلام وإلا تنخفض فكانت تشديد فيها من الله على المؤمنين بأن يفروا ولا يولوا الأدبار كانت تشديد عظيما أو التأكيد عظيما ربما وهذا يحتاج إلى بحث وهذا جمال, هذا جمال التدبر القرآني ليس بالضرورة أن تقطع بهذه الفكرة لكن مع الوقت قد تبقى قد تبقى فكرة في عقلك خمسين سنة ثم قد تبقى ظنا ثم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 وان الله مع المؤمنين بعد هذا وصى الله المؤمنين يوم بدر البدريين اوصاهم بوصايا يدل على انهم ليسوا جميعهم على على مستوى يعني الله لا ينهى عن شيء الا وقد صار بعضه ولا يامر بتقوى بي بي إلا وقد وجد الا وقد راى وقد علم ضعفا في المؤمنين يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يعني لا تنصرف عن النبي وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هذه فئة ايضا موجودة كانت فئة داخل المسلمين تقول سمعنا نعم سمعنا وعصينا التي قرأناها في سورة البقرة إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون طبعا هذه آيات في غاية الأهمية لفهم الابتلاء في القرآن وسنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة مزيدا من الشرح والتوضيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي. بالمقطع المالكي.